أجنة ونعيمها سعد رمن يسري ويسرم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتلئ الرمى بسم الذات العنية مستدرا فيضى البركات على ما أنا له وأولاك وأثني بعمل موارده سائرة هنية منتبعا من الشكر الجميل مطايا صل واسلم على النور الموصوف بالتقدم والاوليه المنتهي بالاخرى الكريمه والجبال واستمنح الله تعالى رضوان يخص عصابه الطاهره النبويه ويعم الصحابة والأتباع وموالاه واشتجديه هداية لسلوك السبل الوابهة الجلية وحظاً من الغواية في إخطة الخطأ وخطاء وأنشر من قصة المولد بوي بودا حسانا عرض لي ناظما من النسب الشريف عدا تهل المساء بحلا وسعينوا بحول الله تعالى وقوته قوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عثر اللهم ببعو الشريف بعرف جريمٍ من صلاةٍ وتسليم اللهم أفلِّ وسلِّم وفاك عين